الباب السابع والتسعون ومئة باب تخفيف ركعتي الفجر وبيان ما يقرأ فيهما وبيان وقتهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والاقامه من صلاه الصبح متفق عليه وفي روايه لهما يصلي ركعتي الفجر فيخففهما حتى اقول هل قرأ فيهما بام القران وفي روايه لمسلم كان يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما. وفي رواية لمسلم كان يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما. وفي رواية إذا طلع الفجر. وعن حفصة رضي الله عنها. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين متفق عليه وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنا مثنا ويوتر بركعة من آخر الليل ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداء.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 وفي الآخرة منهما آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون وفي رواية في الآخرة التي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم رواهما مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه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 يقرأ في الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد رواه الترمذي وقال حديث حسن